ولن قلت قرن فني Yes, that is fine. One day. One time. ما كان كفؤا ان كان فان سم قرينه هذا ما لا ينتي جَهَنَّمَ مَقرُّ لَكُم فَارِدِينَ مَنَاعِيَ الْخَيْرِ مُعْتَدِينَ जी mm -hmm. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد judged มัน和 waktu